قَالَ النَّبِيُّ اذْقَانَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يَنفَعُكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا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 قال انا راغب ان تعن الهذيا ابراهيم لا ان لم تنته ارجو منك ان تجرني منيا قال سلام عليه ساستوفيك ربي انه كان نبي حفي وَآتَذِنكُم وَمَا تَدْرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَإِذَا رَبِّي غَشَاءَ أَنَّا أَكُونُ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَأَعْطَيْنَا لَهُم مِّنَّ الرَّحْمَةِ وَجَعَلْنَا لَهُم نُّسُكًا صِدْقًا عَلِيًّا وَذِكْرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا